alagan bakya اذا واحد فراق لا فراق ولا يبدل صعب كثير فينا. يواصلنا في ها اللي او اخبار موته وانت تنتظر طيف بس يمر لو عسى صار الله يبتليك فجأة مار عليك بس بتابت تخيل هاد حالي الحارة زلم وسامح نطار تم الوفاء تجين قالت والدتك عما نطرت من الوفا تجيني قالت وعد مني ولا هي عاد سمعت من سنادي تخيغري كانها علي أم الابنين أواجه المن سؤالي ولا أدري أتجه وين إلى الطفرح تقصد ألاقيها ساعة عباس وساعة أسألة حسين مو فكار بلاش السبب ولا جتني للشام لا أحد يقول الهجر يطول كفاله احسم في المدينه الله يخوف يلوعد كلش انتهى وراح وذبلته وروده <تصفيق> ناص بخيمة العباس وتخلف عليه الناس ناص بخيمة العباس BAS وتخلف عليه الناس زينب ما يقبل منه داعيد تلطم عصدر هو الرأس اه اه ايقو <strengthen> الرام قال شن هذي زين بنار قلب اختي الهيب لقاء انتظرتيه يا خي القلب تفطر من الانتظار حضنها وسالها يا زيد صدق ضريحك طول الحصار ناص بخيمة العباس وتخلف عليه الناس زينا بمقبلة من بعيد تلقم عصدر والراس آه كلمة تقوم انتظرته يا خي القلب تفطر ما الانتظار حضانها وسألها يا زينب صدق ضريحج طول حصارة قالت لا يا ابو فاضل عن احوالك اسال مين هو يعزونك ولا شم جاهز لحمان ام الوفراح زي ذل المحامل انا لا ها كافله تكفل ارضها الى طيب نرحل عن شيءها امي والواري خبل حد قالت لي عن لا يا ابو عن عن احواله يسائل في منه يعزونه ولا <تصفيق> <تصفيق> المحامل أنا لها كافل أتكفل أرضها إلى طيب نرحل نشيعها أمي ونواريها لحدها يا يا يا, يا, يا يا يا خويا يا عباس ذكرتك بي كرايه لما قلت اليوم يا زينب قوم بحمايه شرط لو بنروح اي اريدك ترجعوا وياي اي وطلعوا في وبلا مني ونسف ظل تحكي أعلى أمي البني للي إيه يا ربتني قلبي ألعب يخو يا ريبين تهقضي بي قبل أمك أمم عينا وصلت لضعوم ايو مدينة الطاهة في شدة وصلت لضعون ايو مدينة الطاهة في شدة وعلى فقد العوم ايبو فاضل قوة ما عنده بس لقوها شلون إيه عليها الزاهرة ممتده إيه عليها الزاهرة ممتده إيه ولا أدري إيه جسد هيلوه جسد زينب هاللي غسلوه إيه نعش نعش عباس لا قبره هاللي حملوه تحيرت قيل وفرنا بعال هيل وسكيل تحيد فنور او يا عباس ذكرتك بيدك الرأي لما قلت اليوم هي زينبك وهم بحماية شرطنا بنروح اي عريدك ترجعوا يا يه. وطلعوا فيه ظلام اللي هيل وسبضلت تحكيه على امه البنين اللي هي, هي ربتني قلبي انعام يا أخو يا ريالي تهقلي بيقبل أمك لما عينا